بوك 2 48 48 48 اكتبنوستي زا ورمه نا اضمارت انشيطة العطلات أنشطة العطلات, أنشطة العطلات هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ موج <تصفيق> لي هل تمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ نلية <تصفيق> هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظله شمسية؟ هل يمكن هنا كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ مُожетِي هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ بالساقل أحب أن أركب الموج. أحب أن أركب الموج. بالساقل أحب أن أخطس. أحب أن أغطس. بالسكل داسكيامنا ودا. أحب أن أتزلج على الماء. أحب أن أتزلج على الماء. موجيل دا سي إزناي مي داسكا هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجات الموج. موжели هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ موжели هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ ياس سوم بوتشيتنيك انا مجرد مبتدئ انا مجرد مبتدئ ياس سوم سريدنو دوبار انا في مستوى وسط انا في مستوى وسط ياس وكيدوبرو سيسناوجا استطيع التعامل مع ذلك جيدا أستطيع التعامل في ذلك جيدا. كاد اين ليفتت. أين التلفريك؟ هل معك زلاجات سكي؟ هل معك زلاجات السكي؟ هل معك حذاء سكي؟ هل معك حذاء السكي؟ هل معك